شيخنا لدينا في تونس رئيس حزب علماني يقول انا لا اكي ونست مسلم ويدعو ويقول ما يا ابن الله بسم الله بسم الله بسم الله نعم السلام عليكم شيخنا شيخنا بارك الله فيكم يوجد عندنا في تونس رئيس حزب علماني يقول انا لايكي ولست مسلم ويقول عن الافلام الالحادية هذه من حرية التعبير فهل يجوز لنا تعيين هذا بالكفر شيخنا تعيين هذا بالكفر رئيس حزب علماني يقول أنا لائكي ولست مسلم ويقول عن الأفلام الإلحادية هذه من حرية التعبير فهل نعين هذا بالكفر أم يجب إقامة الشروط إقامة الحجة هو ما تعيره لكن تقول هذه الأقوال كفرية وتقول لمن قال كذا مثلا لكن التعين له لا يكون حتى تطالع عليه الادله الخاصه المعينه واضح شيخ انا واضح واضح واضح بارك الله فيكم شيخ انا لي في منطقتنا لا يوجد ائمه صنيون وفي خطب الجمعة هناك كثير من الأم يدعون إلى سمع أهل البداع ومن هذا القبيل فهل يجدوا لي الذهاب للصليفة قد دون حضر الخطبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشأل الله إذا لم تحضر الخطبة أيضا احتاج أنه لا تحضر قبل الخطبة نجد البقاء في يديك الله والأذكار والحبادة وكذا نسأل الله اللطفة فأنا كلنا نسأل تسمع القطباء وتقبل ما هو حق وترك هو باطل أنا سأل الله نسأل الله وبرك أن يحفظكم شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله